وانا فرحتي مني بدهلي قد كنت حبيبي وخلي انت بالأهلي وطركتك لكن يعود فترحم Luhan ahteri سيد أينما تمضي أتبعك بلا رجوع كلمات تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي لكن سرعان ما أعود ناسي الهدف خائنا عمودي وأختار بيرانتي أن أطرق أبواب أخرى باحثا عن شفاء عن حب عن شبع وإذ بهذه الأبواب تفتح لتبتبعني وتعجز عن أن تشبعني وأعود أعود لبابك بخزي وعاري فتفتح بابك وتقبلني فرحا، وأسمع صوتك الحاني يعلن حبا، وأرى دمك الغال يخفي ذنباً ويعلن عن وعد به أصرخ لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقول إذا جلست في ظلمة فالرب نور لي نعم يا رب أنت نوري أنت أبي أرتمي في حبك أثق في وعدك وأتبعك بعك أينما